إِ هَدنَهُ السَّبيدَ إَّ شكَِ وَإَِّا كَفُور إِ أَْتَدنا للِكافِرينَ سَلاسِنَ وَأََّ لَ وَسَعير إَِّ الأبرارَ يَشّرَعونَ مِن كَس كَانَ مِزاجُهَا كَافُور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 سلسل بينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام ثمورا واذا رأيت ثم رايت نعما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر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 ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاءت